اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار لَنَا إِلَّا سَيِّئَةٌ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَسَنُحْيِيهِ لَتُبْذَلُنَّ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَنِّي أدعوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَجْعَلُونَنِي قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْرُكُونَ بِهِ مِن شَيْءٍ لَّيَكُونَ كَمِثْلِهِ ۖ إِنَّ جَاءَ وَمَا انَّمَا سَنَجَاوُ لَهُ لي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ تَغَوُّصٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّمَا رَدُّنَا إِلَى اللَّهِ, وأنما ردنا إلى الله لِلْمُشْرِكِينَ أَوْصَاهُ اللَّهُ فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَوْقَامُوا أُنْزِيَآتِ مَا مَكَرُوا حَقَّ الْأَنِ فِي فِرْعَوْنَ وَعَذَابَ إِنَّا نُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ جاءت ادخينوا ال في زعول اشد العداب واذ يتحاجون في النار فيقولوا بعفاء اولئك الذين سلكوا انكم لا لكم تبعا هل يكونوا دعائي اولئك الذين تسخر لكم تبعا من جهل ام نُنَّ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ اللَّهِ قَال الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِي هَذَا كَذِبٌ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حكم بين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَلَأَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَا لَوْ سَجَه وَمَا ذَنَّء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّ عَلِمَنَا صُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَيَقضي عَذَابًا مُّهِينًا وَأَوْرَثْنَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَفُرْقَانًا لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالتَّوْفِيقُ مِنْهُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بِقَمِيُوضِ الْجِدِّ الْعَالِي فِي الْإِبْكَاءِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَتَاهُمْ إِنَّ يُقْدُرُهُمْ عِنْدَكِ إِنَّكِ عُمَّاهُمْ بِذَلِكِ اقْتَرِبْ إِلَى إِنَّهُ هُوَ الْكَنِيُّ الْجَاوِزُ لا خَلْقٌ كَالسَّمَاءِ وَلَا الْأَرْضِ أَذْرُونَ قَلَقَ النَّاسِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ اسْتَوُوا لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا وَرِزْقَنَا كَتَبْتُهُنَّ إِنَّ السَّعَادَةَ لَآكِيَةٌ كُلُّهَا وَيْدٌ فِيهَا وَلَكِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ للذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخنين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لترحموا إِنَّ الله لَا يُحْسِنُ إِلَّا لِمَن يَشْكُرُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الله رَبِّكُمْ وَمَا رَبُّكُمْ بِخَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ لا إله إِلَّا يُخْرِجُهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فَذَلِكَ يُخْرَقُ الَّذِينَ كَنُوا لِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً أَمْ وَصَوْرَتْكُمْ جَنُوفُ وَرُدُّكُمْ مِنْ أَيْدِكِ إِذَانِكُمْ وَهُوَ رَبُّكُمْ هَذَا وَكَمْ بَأْهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْحَيُّ لا إِلَّا هُوَ فَجْعَلُوهُ مُخْلِطًا لَهُ السِّبِيلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إني نهيت إِن مِّنْهُ رِزْقٌ أَعْطِيهِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن ان اسلم ما يرضي العالم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا لِن يُخْرِجَكُمْ ثُمَّ لَن تَذِلُّوا أَسَجِّدَكُمْ ثُمَّ لَن تَكُونُوا سُلُوكًا إِنَّكُمْ مَن يَتَوَلَّ وَيَنْقُضِ الْعَهْدَ وَلَن تَذِلُّوا أَجَلًا مُحْتَمَلًا